الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم بارك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم 117. وقراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا مر يمد طر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أتيتك بروح القدس تكلم الناس في المهدي وكهلا وإذ علمت الكتاب والحكمة واتو راس والليل وإذ دخلق من كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ شففت بني إسرائيل عنك إذ البيئت فقال الذين كفروا منهم فَقَالَ الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر بين وإذ أوحيت إلى الحوارين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا وشهد بأننا مسلمون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 وارزقنا وأنت خير الرازقين قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قَالَ لِلْنَاسِ تَخْدُونِ وَأُمِّي إلهين مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِنْ كُنْتُ قَالْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا في نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا قُلْتُ لَهُمْ إلا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أن تَوَفَّيْتَ نِقْتَ أَنْتَ عَلَيْهِ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَّثِيقٌ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنَّتُ نَعِيمٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عنه. ذلك Allahu <Sess> akbar. <Sess> <Sess> <Sess> <Sess> <Sess> <Sess>